ساعات غرقوا والنشطات نشطوا والسبحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبّرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاسعة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 أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ نُنَكِّئَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى انتم أَشَدُّ خلقا أَمِ السماء بناها رفع سنكها فسواها واغطى ليلها واخرج ضحاها والاخر بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومطعاها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 يسألونك عن الساعة أين مرصها في ما أنت من ذكرها إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم يرون